خلق سبا سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن لا تفاوت فرجع البصر هل ترى من قطور ثم رجع البصر كرتين ينضرب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا سمعوا لها شهيقا، سمعوا لها وهي تفور. تكاد تميز من الغيض كلما ما ألقى فيها فوج. سألهم سألهم خزنة الله، لم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذيرا فكذبنا, فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسبع أو نعقل ما كنا بي أصحاب السعيد رعت ربو بدارهم فسحق للصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسر القول كن واجهرو به إن قليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللظيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض دلونا فانشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه المتور أأمن السماء ان يقصف بكم الامر فاينه يتمون ان أم امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصما ان يرسل عليكم حاصبا تعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أو نبي يروي للطيّر فوقهم صفاته ويقبضن ما يمسكون ما يمسكهم إلا الرحمن إن كل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم, ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم بل لجوا في عشوي ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أهدا من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو السماء والأبصار والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي دراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الواج إن كنتم قل إنما العلم عندي فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي خلتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا أو من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أصبح ما أكن غوراً فما يأتيك بما